بوك تو دو دشمت سبتينة سبعتون وعشرون سبعة وعشرون فيش بوتي أتوي كمس في الفندق الوصول في الفندق الوصول Ar turite laisvą kambary? Aindukom gubta khalija? Aindukom gubta khalija? Ash usisekiau kambary. Laqad Man reke viedzio kamberu Ahhtaj lu ghurfa sarir wahid Ahhtaj lu ghurfa sarir wahid Man reke dviedzio kamberu Ahhtaj lu ghurfa كم سعر الغرفة لليلة؟ اشنوريتشو كامباريو سوونه اريد غرفة مع حمام بانيو اريد غرفة مع حمام بانيو دوش غرفة مع حمام دوش ارغليو يمكن ان ارى الغرفه اي يمكن ان ارى الغرفه ارچي ير يوجد هنا موقف سيارات اي يوجد هنا موقف سيارات ارچي ير هنا خزينه امانات اتوجد هنا خزينه امانات ارشييرا فاكسس ايوجد هنا جهاز فاكس ايوجد هنا جهاز فاكس جيراي اشيمو كامباري جيد انا اخذ الغرفة جيد انا اخذ الغرفة تشيراكته هنا المفاتيح هنا المفاتيح هنا امتعتي هنا امتعتي كيلنتافالندا بوسريتشي متى يكون الافطار متى يكون الافطار كيلنتافالندا بييتوس متى يكون الغداء متى يكون الغداء؟ كلن طوالنده بكارياني. متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟